يَوْمَ تُؤْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجَادُّ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا وَبَرَبِّكَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ فَكَفَرَتْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ إِبَاطَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا, واشكروا نعمة الله إن كنت